وعلمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بلفق لعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أودنا فأوحى ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رأاه نسلة أخرى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 تلك إذا قسمة ضيذا إن هي إلا تبعون إلا الضن وما تهول نفس ولقد جاءهم من ربهم الهداة أم للياسان ما تمن لله لا لآخرة ولولا وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا إلا من بعد أن ياذن الله لمن يشاء إن الملائكة تسمية جنس وما لهم من الحق شيئا فأعرض عما تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم بِكَّهُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ اهْتَدَى وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَجْزِي الَّذِينَ أَسَاءُوا ويجزي الذين أحسنوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمن إنهم كواسع الموفره هو أعلم بكم إذا شئكم من الأرض وإذا تمو أجنت في بطون أمماتكم فلا تذكروا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرائت الذي تولى واعطى قليلا الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تذر وازرة وثر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى سيهه سوف يرى ثم يجذه الجزاء لو ف وأن إلى ربك المتهان وأنه هو أرحمك أنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر وننثى من نطفة لذا تمنا وأن عليهم نشأة لخ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عادًا وَلَا وَثَمُدَ فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أرضم وأطغى والموت فكت أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير تَنتِ لا نَزِفَه لَيْسَ لَهَا مَن يَدُونِ اللَّهِ كَاشِفَه أَفَمِن هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَحْكُمُونَ وَلا تَبْكُونَ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ تسجدوا لله واعبدوا